أحبة الكرام تأملوا في هذا الحديث بقلوبكم وليس بآذانكم فقط يقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة الله أكبر يعني مع الملائكة الملائكة الذين يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون ويقول عليه الصلاة والسلام والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران يعني أجر المشقة وأجر التلاوة لا إله إلا الله يعني أنت أو أنت كسبانين كسبانين ما في خسارة مع الله سبحانه وتعالى هي التجارة الرابحة وأعظمها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى ما الذي يغرنا؟ ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يشغلنا يا ترى؟ مشاغل الدنيا لا تنتهي ولكن الواحد مننا ينفع نفسه كم هي الأمنيات؟ وكم هم المؤملين؟ وكم هم الغافلين وكم هم المسوّثين ولكن لم نستفد شيء يقول عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته لا إله إلا الله هل تريد هل تريدين أن تكونون من أهل الله وخاصته من أهل الله وخاصته تأملوا هذا الكلام العظيم من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله كم هم الغافلين كم هم المحرومين من هذه الأحاديث العظيمة أيها الأحبة العمر يسير وهو يسير والدنيا فانية وتشغل وخيرنا من كان وقته مع الله ثم مع كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم كتاب القرآن العظيم أعظم كلام استشعر واستشعري وأنتم تقرأونه أو تحفظونه فالله الله أماء أن نتلو أماء أن نحفظ أحبتي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم